جاء في العون ومن قبلهم والمكتفات بالخاطئه جاء في العون ومن قبلهم والمكتفات بالخاطئه فاصع رسول رب فأخذهم أخذة الرابية فأخذ رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية إنا لما طغى الماء تذكرة وتعياذن واعية لين يعلها واعية فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة فاذا نفخ في الصور نفخة وَأُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً وَأُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ يَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وانشط فَتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ فَتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يومئذ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خافية فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِي إِنَّ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِي إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ انني ملاق حسابيه انني غننت انني ملاق حسابيه فهو فيعيشه الراضيه فهو فيعيشه الراضيه بي في جنته كِتَابٌ هَادِيَةٌ كِتَابٌ هَادِيَةٌ كُلُوا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ مَا حِسَابِيَهْ ولم أرما حسابيه يا, يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية قذوه فَُل قذهُ فَغُل قَُّاجَحِيمَ صَلُّ أَّجَتَ صَلُّ قَُّ فيِي سِلسِلَ ذَرروهَا انه كان لا يؤمن بالله العظيم انه لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المين